وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيراً فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين.